عَنْ قُبْلِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين qaadhi min al-gayza وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ وجنة عَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء الناس والله يحب المحسنين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 Zahkaru Allah, faistagferu li'dunubihim wa وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهِ من ربهم وجنات, وجنات فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكافر أبيان للناس وهدى وموعظة للمتقين <تصفيق> وَذَقَ اللَّهُ